جامع حتى اللي بينا ارضنا ارض ابونا وجدنا اخرج يا محتى بين اللي بينا ارضنا ارض ابونا وجدنا جبالها لنا وسهولها لنا جبالها ما حد ينسى ميلاده في الوطن لما تطول الليالي والزمن ما حد ينسى ميلاده في الوطن واحنا اللي صمدنا على كل المحن احنا اللي صمدنا على كل المحن ضحينا بروحنا وبدمينا ضحينا بروحنا رجالك يا بلادي جندي بالحق نهزم جيوش المعتدي جندي رجالك يا بلادي جندي بالحق نهزم جيوش المعتدي يا مستوطن مالك قاعد هنا يا مستوطن ارحل عن ارضنا اخرج يا محتل من ارضنا O colo بالانتفاضة توحدنا كلنا وبالحجارة قهرنا عدوينا بالانتفاضة توحدنا كلنا وبالحجارة قهرنا عدوينا واليوم ابطالنا بتدافع عننا اليوم ardena